وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نير جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون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 اكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم نولؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 ومن الليل فَسَبِّحْهُ هو